كيف ننسى أبو عمار كيف ننسى أبو الصوار كيف ننسى كيف كيف ننسى أبو عمار كيف كيف كيف كيف, كيف ننسى أبو الثوار كيف كيف, كيف كيف ننسى ابو كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف ننسى كيف كيف ننسكرو من الزيتوني بتلتنا والبايادر كيف كيف كيف كيف ننسكرو من الليموني بحقلتنا والمعابر كيف ننسكرو من الزيتوني بتلتنا والبايادر كيف كيف كيف كيف ننسكرو من الليموني بحقلتنا والمعابر كيف ننسى كروم Give an insert, give an insert, give an insert of Bohammark, Keep, Keef من سالي مروج الخضره وزقزقات العصافير كيف كيف صوت المنجره وصوت المي عند البير من سالي مروج الخضره وزقزقات العصافير كيف كيف كيف من صوت الشوببي وصوت المي عند البير Kuinka unese? Kuinka unese? Kuinka Abu Hamad? Kuinka unese Abu Hamad? كيف ننسى القدس الأبي وكيف ننسى شعب الأغوار كيف كيف كيف ننسى فتح الأوي وقائده أبو عماد كيف ننسى القدس وكيف ننسى شعب الأغوار كيف كيف كيف ننسى فتح كيف ننسى Give an insert, give abu insert Given in abu Mark, Keep Keef, Keef, Give an abu up with the walk, keep given مين ينسى كرامة شعبي وكيف ننسى كل الاحرار كيف كيف كيف كيف ننسى حبي لوطني وكيف ننسى رمز الضوار كيف ننسى كرامة شعبي وكيف ننسى كل الاحرار كيف كيف كيف كيف ننسى حبي لوطني وكيف ننسى رمز الضوار <تصفيق> كيف ننسى كيف ننسى كيف ننسى ابو عمار كيف ننسى ابو عمار كيف كيف كيف كيف ننسى ابو الثوار كيف كيف كيف كيف